بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ق ا ر ع ة ما ا ل ق ا ر ع ة وما أ د ر ي ك ما ا ل ق ا ر ع ة يوم يكون الناس ك ا ل ف ر ا ش المبثوث وتكون الجبال كالاهن المنصوص ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه و أ م ا من خفت موازينه ف أ م ه هاويه وما أ د ر ك ما هي نار حاميه